Alhamdulillah Rabbil alamin <imitation> wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'du Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa Rabbika wa wa na risaf kajira kajira الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بارسه قابلت تعلمك اش كيف نستقبل الشهر رمضان اتم اديه صومنا يسنا ونشغلا ونشغلا اوقاته يو اتم دابوصا وقاتيسا مان كسمدافنا دوبا قابلت انا الشيخ فوزان من الفوزاني البريسي رب النذور البوتيننا تابته تترى الشيخ الفوزا ويا وبعض من الناس غمي جدا ذبن لا يعرفون شهر رمضان ادي صوم خيهم بيت ود الا انه شهر النوم في النهار اكيد شنب ادي صوم الكل ادي شهر النوم في النهار اذي سرى في غيه سوما ونم رافني والسهر في الليل يؤدي هلكا لمن चायبوا علما فائده فيه او فائده او فائده سانكم او ما في مضره او ما ضر يسقب هلك مزيمه ومن تايم ناس فيسهر مود مليلته مؤذم ليله او كله ثم ينام من مايتا نيواريا او صار في الليل الكنقد كسواريي لا ما فايده فيه وم فايده انكم كسواري او ما فيه مضره او مضاره كب الكسواريي دوبا شيخ فوزا مايا انما قد الفضلات جسمهم به اكمبيك اكننبك الا انه شهر النوم في النهار ادزكون ادزغوجي يتصرفينو اكشبيكا اندميني والسهر في الليل كدوين والسهر في الليل الكنيسه كسواريه يعني علاما فايده تفيشي من فايده كم كان ديك كستاي كسواريه او ما فيه مضر او مضارقه كان كستاي واريه Alkan isa kulli isa ke wo fayda kam kaswari ya au kullihi Alkan kulli, al kulli deke, fayda fayda karata karata Waringka, kya, de, soma ka dik kaswari karata dan wo fayda kam madaras dikam theek ab au wa wo tv fani gem information udutivia tv ya tan fani gem udufulani jeratanga ta kihindia tanzania wo tanga de somatibe wewe kaziyo unakaa unaangalia hitu kadhibi mada boli dawo wo fayda kama soma هلكس بزيما ومتاكس بالي سبريجي طيب حتى عن الصلوات المفروضه فلا يسلم ما الجماع ان ولبين دولات فراديا نفتي جماان دولي ولا في اوقات الصلات او دولات كان دم دابوسه دولي زويل من الناس اجندي وفي من الناس تجلس على مائده الافطاري يعني شن mezum sagale futar e kartateteere tatru salat al maghrib al jamaa ni meza sagale man akbar nyate maghrib dul e nyati rawat maghrib sunen al al jamaa دول جماعه ان هذه الفئات من الناس لا تعرف لشهر رمضان قيمه شنا كنته كومي كسانتول لا تعرف لشهر رمضان قيمه ايشن فضل عدي الصوما درجه سامعه ولا تتورع ان انتهاك حرمته ولا واقع صدا تقولين ان انتهاك حرمته ايش ماده الصوما كان يا كافي الحرام ديتهون حرام وكسوارثك وكس وترك الواجبات واجب لك افته وفي المحرمات تقول الحرامات الشيء والهاؤل و... والى جانب هؤلاء الجماعات جماعات لا يعرفون شهر رمضان يعني ادرسون بيجده الا انه موسم للتجاره ادرسوا ما كش ما ادرس بي شهر فيت هاي تشكو تيكم <تصفيق> ماي ده مال اديسو ماشين اني اديسو ما اديس بيشاراتي بي وارض السلاح ليكو النساء وطلب الدنيا بالعاجله دوني ان كسبري برباد عباده ملفته وين شطونا على البي والشراعي دت اجباتي ومبيشاره على البيع والشراء وهم بيتهم في رباتهم فيلازمون الأسواق لتسوق مكاس اولتهبل تشيل واجرون المساجد مسكيتي جم مكاس غودان تي دي وان ala الى المساجد فهم على عجل واشين مسكيتي لتيشن على عجل حريفندم وَيَوْمَ الْبَحْرِ فِيهُمْ كَجَرْتَ يَدِ غُغَتُمْ كَجَجْتِ لا يَسْتَقِرُّونَ فِيهَا مُسْتَقِرِّينَ كَبَنَاتُ دَيْنَ قُرَّةُ أَعْيُنِهِمْ فِي الْأَسْوَاقِ سَبَبُ بَرِئُ kan كَبَنَاتُ شُكْوَى عائشين ادزوما كان انتسبيا بشارة بت ودبياني بيتو تشينكون دبي ادزوما لجديني بشارة إبادة هاجر رنقب تراويه هاجر رنقب قيام الليل هاجر رنقب قران سوما وتن اعتقافهم بيو ان ميفو قشنم غور بيشار رئيسه الله يكون ميفو وصف اخر من الناس چندبيون يد لا يعرفوا شهر رمضان الا انه وقت للتسول في المساجد چندبي لا يعرفوا شهر رمضان اد يسوما وندبير رامبيكو الا انه وقت للتسول اد يسوما اكنبي وقت للتسول وغا كدافي في المساجد اسكتوا مكسماروا مسالاه كراي چينكون بريا uska tum ga sabarte shiling ki kareti darurukabdi musaidum kareti agjar kara nawadi hai kar hmm? ha? wa iyabi wa wa بين الذهاب والعوده قد تيش كاس باليت و اياب قلت هنا وهناك لف الرومياشي شنو هم تدقد من بلد الى بلد ورش كاس كات ور ديبدتي مشاركه تتي لجمع المال من طريقه السؤال كروجه في طريقه السؤال يعني كرو قدتي كروجه في النور بعدي و نفسه بمظهر المحتاج Sa... wa ya sara na kete fefe babukune a falisale amu wa ya sara na huwa ha musabi fi wa huwa salim aw in wadiba maita fure saga bandij gudur kaidani bandij وسيحب فيما تاجره على قومه كل درهم ساء وسيحب عفايس ويأخذ المال بغير حقه كرغوره دربوشيا دربوري بيدرب حرامه بغير حقه طيب ويضيع وقته الغالي فيما هو مضرته عليه وقت يساء داكثمانك ديكو فربل ليس فيما هو مضرته عليه ومادار يساء كبدون ديك كسبل ليس كما بقى من مميزه عند هذه الفئات يعني غرب دول كركار صومين كريش فايدا يو يوتي انقبو هاي فايدا دنيا لك سي فايدا يوتي انقبو چينكو چينگاميا چيندوسا اد سوما كان ادس ربتل چينكو چيندوسا اد سوما ادس ربتل چي گوي سوما گوي ربتل چي هر كان انسانن هر كان واريتل کس واريت ماني واريت wufayda kam akara ak televizenya ak bolia ak simwa kanakeje cilamesanen cinko cinbiya sharam dafa ah inni biya sharala kisu wonde bimbe ko adje suba kas biya sharatu taruya je Dubai inshallah Dawiya Sheikh Saleh Fawza Bayya Afid Allah Rabbana turuddu jinnah ibadallah ya e butul waqa lagad kana sallallahu alayhi alayhi fi fi ghayri اكنني ادرس كان قص بذيم الناس اجتهاد ابناسي مرتو صاروا سا يسكس جبيف ادرس دبي لكس اكسيت جيتويد وان كان عليه الصلاه والسلام مجددا في وان كان عليه الصلاه والسلام مجددا في العبادات في جميع اوقات وجكم بنبي عليه الصلاه والسلام ادرس كل كس اقم كان عباده بديانتو التشيره اهي فكان في هذا الشهر من كثير من المشاغل التي هي في الحقيقه عباده ابي عليه الصلاه والسلام ادرس يتفرغ في هذا الشهر من كثير من المشاغل يعني شغل قد النبي عليه الصلاه والسلام ادسكن كسله كسائر التي هي في الحقيقه عباده لكنه يتفرغ من الاعمال الفاضله ما هو افضل منه نبي ادسكن كما نقول شغل قد هلكسار شغل السنه ما التي لا من ادسكن go لكنه يتفرغ من الاعمال الفاضله انا ادسكن go عباده لله درجه ككنكس من راسه منه يعني illa fadlaka wa kana salih fi dalika nabifandoche dadiskankas fayakhussuna hadha ash-shar' lilla ihtimam wa tatfaraguna fi lil aamal am min dibati ibadatu wudulka fi lil aamal salihah ibadatu qittati ishin ibadatu qittati shughul ishiya bayamida fati wunfutare wonda ko kulli numbe adeso malingo namni mara tatfaraguna lil aamal salihah ibadatu jalla la fati uyu وَنَهَارُ الصِّيَامِ غَيْرُ سَامِنٍ صَوْمِهِ وَالذِّكْرِ مُوَقَّتٌ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ قُرْآنًا سُنْتِي وَيَأْمُرُونَ الْمَسَاجِدَ بِذَلِكَ مُسْكِنَةَ كَسْوَةٍ كَسْوَةٍ وَرَأْشُوَةٍ وَخَيْرًا لَّفَتِي هَأَ فَاللُّقَارِ بَيْنَ حالِنَا وَحالِ دُبَاتَ النَّفْسِ تَيْنَفْتَايَ شَغُوتِ لَالُ وَمَا هُوَ مُبَلَّغُ شُعُورِنَا وَمَا هُوَ مَبْلَغُ شُعُورِهِ بِهَذَا الشَّهْرِ هَاني مُتَتِمِ الجِرَادِ دِيسْكَانْكَس niyatat ta'diyat de walina alama annahu kama tud'afu fi al-hasratu fa inna tughalladu fi sayyati tughalladu fi sayyati wa ila aqumtas sa'd de wa an iddat da subhanahu wa ta'ala addeiskan kasu waqsadano wa addim hurumatahu am min addeiskan kas darajaya saw guddisno umay abou wanin wa, wa khairu la isku khairu kulli tamisatihi inda rabbi wa jami'a li qawli wal amal ge wa gudi subhanahu wa ta'ala wa itkajelcho al amal amal salih amal da said kajelcho li salil qawli to bi amal amal صلى الله على نبينا وعلى ال وصحبه وسلم سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ولا توجئ